بل يؤمنون أي أهل السنة والجماعة لأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو سميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عما واضعه ولا يلحدون في اسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفأ له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه سبحانه أهل السنة لا ينحدون في أسماء الله وآياته الإلحاد في اللغة الميل ومنه سمي اللحد في القبر لأنه مائل إلى جانب منه وليس متوسطا المتوسط يسمى شقا واللحد أفضل من الشق فأهل السنة لا يلحدون في أسماء الله ولا يلحدون أيضا في آيات الله فافاد المصنف رحمه الله تعالى أن الإلحاد يكون في موضعين في الأسماء وفي الآيات وهذا الذي أفاده كلام المصنف رحمه الله تعالى دل عليه القرآن العظيم قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون فهذا الحاد في الأسماء أثبته الله تبارك وتعالى في هذه الآية الجليلة المشرفة وقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، فأثبت الله الإلحاد في الآيات. الإلحاد في الأسماء هو الميل فيها عما يجب، وهو أنواع. النوع الأول أن يسمى الله بما لم يسم به نفسه، كما سماه الفلاسفة علة فاعلة، وسماه النصارى أباء. وأيّس سموه ابنه فهذا الحاد في أسماء الله وكذلك لو سما الله بأي اسم لم يسم به نفسه فهو ملحد في أسماء الله وذلك لأن أسماء الله عز وجل توقيفية يعني يتوقف بها عند حدود الكتاب والسنة فلا يسم الله تبارك وتعالى باسم لم يسم به نفسه ولم يسمه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن الأسماء توقيفية لا نثبت منها إلا ما أثبته النص وإذا سميت الله بما لم يسمي به نفسه فقد قلت على الله بلا علم وقد الحد الأبعد وما لعن الواجب وتسمية الله بما لم يسمي به نفسه سوء أدب مع الله وظلم وعدوان في حقه لأنه لو أن أحد دعاك بغير اسمك أو سماك بغير اسمك لاعتبرته قد اعتدى عليك وظلمك هذا في المخلوق فكيف بالقالب إذا ليس لأحد الحق في أن يسمي الله تبارك وتعالى بما لم يسمي به نفسه فإن فعله فهو ملحد في أسماء الله فهذا هو النوع الأول من الإلحاد في الأسماء وهو أن يسمي العبد ربه تبارك وتعالى باسم لم يسمي الله به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما النوع الثاني من ألوان الإلحاد في أسماء الله تعالى فهو عكس الأول في الأول يسمي الله بما لم يسمي به نفس وفي النوع الثاني يجرد الله تعالى مما سمى به نفس فينكر الاسم سواء أنكر كل الأسماء أو بعضها التي هي ثابتة لله تبارك وتعالى فإذا أنكرها فقد ألحد فيها فيثباتوا اسم لم يسم الله به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله الحاد في أسماء الله تعالى وإنكار اسم من اسماء الله تعالى مما سما به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله الحاد في أسماء الله تعالى أما في النوع الأول فالأسماء توقيفية فلا يسمى الله إلا بما سما به نفسه وثبت به النص عنه تعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأما في الثاني فإن الله تبارك وتعالى لما أثبت تلك الأسماء الحسنى لنفسه وجب علينا أن نثبتها له فإذا نفيناها كان هذا الحادا وميلا بها عما يجب فيها وهناك من الناس من أنكر الأسماء كغلاة الجهمية فقالوا ليس لله اسم أبدا وقالوا لأنك لو أثبت له اسما شبهته بالموجودات ومعروف أن هذا باطل مردود فهؤلاء الغلاة من الجهمية الأول ظالوا حتى أنكروا أسماء الله تعالى والحدة عندهم في ذلك أن من أثبت لله اسما فقد شبه الله بخلقه وهذا باطل مردود وأما النوع الثالث من أنواع الإلحاد في أسماء الله الحسنى فهو أن ينكر ما دلت عليه من الصفات فهو يثبت لسم ولكن ينكر الصفة التي يتضمنها هذا لسم مثل أن يقول إن الله سميع بلا سم عليم بلا علم بصير بلا بصر خالق بلا خلق قادر بلا قدر وهذا معروف عن المعتزلة وهو غير معقول نعم هو غير معقول تأباه العقول فلا يقال سميع بلا سم ولا يقال عليم بلا علم وسيأتي وجه نفي التعقل والعقل عن هذا ثم هؤلاء يجعلون الأسماء أعلاما محظة متغايرة فيقولون السميع غير العليم لكن كلها ليس لها معنى السميع لا يدل على السم والعليم لا يدل على العلم لكن هي مجرد أعلام ومنهم آخرون يقولون هذه الأسماء شيء واحد فهي عليم وسميع وبصير كلها واحد لا تختلف إلا بتركيب الحروف فقط فيجعل الأسماء شيئا واحدا وكل هذا غير معقول ولذلك يقول الشارح رحمه الله تعالى إنه لا يمكن الإيمان بالأسماء حتى تثبت ما تضمنته من الصفات دلالة الاسم كما مر ذلك في غير هذا الموضع على ثلاثة أنواع الاسم له أنواع ثلاث من حيث الدلالة دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة اللزون فأما دلالة المطابقة فهي دلالة اللفظ على تمام معناه الموضوع له اللفظ دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له هذا اللفظ فدلالة الرجل على الإنسان الذكر والمرأة على الإنسان الأنفى وهكذا دلالات الأسماء على مسمياتها التي وضعت لها لماذا سميت بدلالة المطابقة سميت مطابقة لتطابق الوضع اللغوي في أصله والفهم فالمفهوم من اللفظ هو عين المعنى الذي وضع له اللفظ إذا قيل الرجل يفهم منه الإنسان الذكر بدلالة المطابقة مطابقة لتطابق الوضع يعني في أصل اللغة اللفظ وضع لمعنى فتسمى بدلالة المطابقة لتطابق الوضع والفهم المفهوم من اللفظ وعين المعنى الموضوع له اللفظ فدلالة المطابقة من دلالات الاسم دلالة اللفظ على جميع مدلوله وعلى هذا فكل اسم من الاسماء الحسنى دال على المسمى به وهو الله وعلى الصفة المشتق منها هذا الاسم وعلى الصفة المشتق منها هذا لس، ودلالة التضمن دلالة اللفظ على جزء مسمى في ضمن كله يدل اللفظ على جزء المسمى في ضمن الكل ولا تكون إلا في المعاني المركبة كدلالة الأربعة على الواحد ربعها وعلى الاثنين نصفها وعلى الثلاثة ثلاثة أرباعها. فعندما تقول الأربعة تدل ضمنا على الواحد إذا هو ربع هذه الأربعة وعلى الاثنين فهذا نصفها وعلى الثلاثة ثلاثة أرباعها هذا لأن اللفظ دل على جزء المسمى في ضمن كله وأما إذا قلت إن الأربعة تدل على الأربعة فهذه دلالة المطابق، لأنها كذا وضعت في أصل اللغة فدلت على هذا النحو بتطابق مع الفهم الوضع اللغوي الذي كان عليه اللفظ يدل عند الفهم على ما وضع له في أصل اللغة وحينئذ تسمى الدلالة بدلالة المطابقة، كما تقول الرجل وضعت في أصل اللغة لماذا للإنسان الذكر عندما تقول المرأة فإنها وضعت في أصل اللغة للإنسان الأنثى المرأة على الإنسان الأنثى الرجل هكذا في أصل اللغة فتدل على هذا على الإنسان الذكر كلمة الرجل تدل على الإنسان الذكر بالدلالة المطابقة وضعت هكذا لغة وتدل على هذا المفهوم مطابقة وأما دلالة التضمن فإن اللفظة يدل على بعض مدلول وعلى هذا الدلالة لسم على الذات وحدها أو على الصفة وحدها من دلالة التضمن دلالة الاسم من أسماء الله تعالى على الذات وحده فهذا تضم وعلى الصفة وحدها هذا تضم أيضا وأما دلالة للاتزام فهي دلالة اللفظ على خارج عن مسماه لازم لنهو لجوما ذهنية بحيث يلزم من فهم المعنى المطابقين فهم ذلك الخارج اللازم فدلالة الأربعة على الزوجية والزودية في الاصطلاح هي الانقسام على متساويين فإذا قلت أربعة دل ذلك على الزوجية بدلالة الالتزام لأن هذه الدلالة إنما فهمت لا من لفظ لسمي ولكن من لازمه, من لازمه لماذا؟ لأن الأربعة تقبل الانقسام إلى متساويين تقبل الانقسام إلى متساويين فإذا قبلت الانقسام إلى متساويين فهذه هي الزوجية هذه تفهم من أي شيء تفهم من اللزوم من اللازم ولهذا سميت الدلالة التزام ثم هذا هو المثال كلمة الخالق اسم يدل على ذات الله ويدل على صفة الخلق إذا باعتبار دلالته على الأمرين معا يسمى دلالة مطابق إذا قل الخالق اسم من أسماء الله تعالى يدل على ذات الله الموصوف بصفة الخلق فيدل على صفة الخلق ويدل على ذات الله تعالى الخالق فباعتبار الدلالة على الأمرين يسمى دلالة مفابقة لأن اللفظ ضل على جميع مذلولة ولا شك أنك إذا قلت الخالق فإنك تفهم خالقا وخلق، وباعتبار الدلالة على الخالق وحده أو على الخلق وحده يسمى دلالة تضمن لأنه دل على بعض معناه فإذا دل الخالق على الذات وحدها فهذه دلالت تضمن وإذا دل على الصفة وحدها وهي صفة الخلق فهذا يسمى دلالت تضمن لأنه دل على بعض معناه يكون في ضمن كله بعض المعنى يكون في ضمن كله وباعتبار الدلالة على العلم والقدرة وهذا إنما يفهم كما ترى لا من اللفظ وإنما يفهم باللزوم لأنه يلزم أن يكون الخالق عليما قادرا فباعتبار الدلالة على العلم والقدرة يسمى دلالة التزام إذ لا يمكن خلق إلا بعلم ولا يمكن الخلق إلا بقدرة فالدلالة على العلم والقدرة دلالة التزام لأنها لم تفهم من لفظ لس يعني الخالق لم يفهم من لفظه بل يفهم باللزوم يفهم أنه لا بد أن يكون عليما ولا بد أن يكون قادرا ولا بد أن يكون مريدا فهذا يفهم لا من لفظ الاسم ولكن من اللازم يفهم من لازمه لأنه لكي يكون خالقا لا بد أن يكون عليما ولا بد أن يكون حكيما ولا بد أن يكون قادرا إلى آخر ذلك فهذا يفهم باللفزام وأما إذا دل اسم الخالق على الصفة وحدها أو على الذات وحدها فهذه تسمى دلالة تضمن وأما إذا دل على الذات الموصوفة بصفة الخلق فهذه دلالة مطابقة وحينئذ يتبين أن الإنسان إذا أنكر واحدا من هذه الدلالات فهو ملحد في الأسماء فيقول الاسم يدل على الذات ولا يدل على الصف فهو عليم بغير علم هذا إلحاد لماذا؟ لأنه لا يدل على هذا وحده وإنما يدل على الذات المنصوفة بالحكمة فيدل على صفة الحكمة كما دل على الذات يقولون عليم بغير علم ينفون الصفة ويثبتون الذات فيقولون عليم بغير علم بصير بغير بصر قدير بغير قدرة هذا الحال لماذا؟ لأن هذه الدلالة مما يدل على أن هذا الذي ذهب إليه هؤلاء إنما هو أخذ ببعض وترك ما سواه لأن هذا لسم يدل على ذات موصوفة بالصفة التي يدل عليها لسم فإذا أخذ بعض ذلك وكفر ببعضه فقد أساء وتعدى وظلم بل وكفر فهذا إلحاد إلحاد في دين الله رب العالمين ولو قال أنا أؤمن بذلالة الخالق على الذات ولا أؤمن بدلالته على الصفة يعني لا أؤمن بذلالة الخالق أي اسم الله الخالق على الصفة وهي صفة الخلق فهذا ملحد في الإسم ولو قال أنا أؤمن بأن الخالق تدل على ذات الله على صفة الخلق لكن لا تدل على صفة العلم والقدر فحينئذ يقال هذا الحاد أيضا لماذا؟ لأنه أنكر دلالته اللزوم والخالق لا بد أن يكون عالما ولا بد أن يكون قديرا فإذا أنكر ذلك فقد ألحد في أسماء الله تعالى فلازم علينا أن نثبت كل ما دل عليه لس من دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة للتزان فإنكار شيء مما دل عليه لس من الصفة الحادم في لس سواء كان دلالته على هذه الصفة دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام هذا مهم جدا ويسير جدا بفضل الله تبارك وتعالى وأجهله أكثر الخلق فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هذا الباب الذي ضل فيه كثير ممن زلت أقدامهم وضلت أفهامهم هذا الباب العظيم لا بد من إحكامه إحكاما محكما ومن ذلك هذه القواعد للإسم دلالات دلالات ثلاث دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة اللزوم أسماء الله تبارك وتعالى فدل على هذه الدلالات فإذا أنكر العبد دلالة من هذه الدلالات فقد ألحد في أسماء الله تبارك وتعالى ثم ضرب الشيخ رحمه الله مثلا حسيا تتبايل فيه أنواع هذه الدلالات قال لو قلت لي بيت كلمة بيت فيها الدلالات الثلاث دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة اللزوم كيف قال إذا قلت كلمة بيت فتفهم من بيت أنها تدل على كل البيت دلالة مطابقة فكلمة بيت تدل على كل البيت غرفه وما فيه من المرافق وما فيه من الاسات تدل على البيت بما فيه وما يحتويه كلمة بيت تدل على كل البيت دلالة مطابقة تدل على مجلس الرجال من البيت بدلالة التضمن تدل على المرافق في البيت بدلالة التضمن تدل على موضع صنع الطعام في البيت بدلالة التضمن لأن هذا جزء المعنى هذا جزء المعنى فهذه تسمى دلالة التضمن لأنها متضمنة داخلة كجزء في الكل ثم هذه الكلمة تدل على أن هنالك باني أنقذنا البيت، فإنه ما من بيت إلا وله بان، ما من بيت إلا وله بان بناء، ولكن من أين تفهم هذا؟ من اللفظ نفسه أم يفهم ذلك من لازمه؟ من لازمه؟ اللازم أنه ما من بيت إلا وقد بناه. بان، وحينئذٍ فإذا قلت بيت، فإنه تفهم أن ذلك بانيا قد بنى هذا البيت. تفهم هذا على سبيل اللزوم، وكذلك لفظ الأربعة تدل على ما وضع له اللفظ بالوضع اللغوي الأول، ثم تدل على جزء المعنى على الواحد والاثنين والثلاثة كجزء لل كل الذي هو الأربعة، ثم تدل على الزوجية بدلالة اللزوم، لأن الزوجية في الاستطلاع يلنقسم إلى متساويين، لأن الاثنين يمكن أن تنقسم إلى واحد وواحد، والأربعة تنقسم إلى اثنين واثنين إلى متساويين، فهذه هي الزوجية، الأربعة تدل على الزوجية بدلالة اللزوم، فهذا هو. النوع الثالث من أنواع الإلحاد في الأسماء أسماء الله تعالى أن ينكر ما دلت عليه من الصفات أن ينكر ما دلت عليه أسماء ربنا تبارك وتعالى من الصفات هنا أمر مهم مهم جدا نحتاجه كطلاب علم في كثير من مجالات طلبه نحتاجه في الحكم على الناس نحتاجه في الحكم على الأقوال نحتاجه عند التناظر وعند المجادلة وعند المناقشة وعند عرض العلم على خلق الله ما هو هل لازم القول قول أم لا هذه مهمة لأنك أحيانا تلزم الفصمة أو تلزم العالم. بكلام قاله في كتابه يكون له لازم فتلزمه بهذا اللازم ضربة لازب هكذا وكذلك عند المناظرة وعند المحاججة وعند المخاصمة وعند المناقشة وكذلك عند عرض أقوال أهل العلم على المسلمين هل لازم القول قول أو لا الجواب اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق لأنه قد يأتي واحد بلازم وهذا يكون مردودا لا يصح أن يكون لازما الذي يقول مثلا إنه يلزم من إثبات الأسماء والصفات لله المشابهة للخلق يقول هذا لازم هذا نقول هذا ليس بلازم لا يكون لازما في حقيقة الأمر وأما إذا أتى بلازم صحيح كان اللازم صحيحا من كلام الله تبارك وتعالى ومن كلام النبي صلى الله عليه على آله وسلم فإن ذلك اللازم يكون حقا لماذا لأن كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه على آله وسلم حق ولازم الحق حق فإذا صح أن يكون لازما إلتزمناه وأما إذا أتى بلازم غير لازم وإنما هو لازم متوهم فهذا ما لا يصح أن يكون لازما لكلام الله ولا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قال اللازم من قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل يلزم من هذا أن يكون الله تبارك وتعالى مشابها لخلقه يلزم من هذا أي من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بإثبات هذه الصفة وهي صفة النزول يلزم من هذا أن يكون الله تبارك وتعالى مشابها لخلقه أقول هذا لازم فاس لماذا لأن الصفة على قدر الذات وذات ربنا ليس كمثلها ذات ولذلك يقال له إذا قال كيف نجح يقال كيف هو إذا سألك المعطل فقال لك كيف ينزل فقل له كيف هو إذا قال لك كيف استوى قل له كيف هو فإذا قال لك هو ليس كمثله شيء فقل له وأنا أيضا ما دمت قد أثبت ذاتا ليس كمثلها ذات فأنا أثبت صفات ليس كمثلها صفات وينقض الأمر كأن ما ألقمته حجر فهل لازم القول قول أولا هذا مهم جدا كثيرا ما يقع به ظلم عظيم على أهل العلم والمتكلمين فيه وكثيرا ما يقع الخلاف بين طلاب العلم بسبب عدم فهم هذا الأمر يقول الرجل قولا يكون له من اللوازم ما له فكيف نحكم عليه نقول هذه اللوازم التي قالها هي كقوله سواء بسواء ولازم القول قول ضربة لازم أماذا أم نرى ونتعلم حتى نعدل بين الناس وحتى لا نظلم أحدنا لأن الله رب العالمين حرم الظلم على نفسه فكيف يرضاه الله رب العالمين من خلقه لخلقه الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وقد أمرنا الله رب العالمين بألا لا نواقعه وأن لا نأتيه قال فلا تظالموا وفي رواية فلا تظالموا فينبغي علينا أن نجتهد في تحرير هذا الموطن فما أكثر ما وقع بسبب الاشتباه فيه أو عدم الفهم له أو الجهل به ما أكثر ما وقع من الخلافات بل ومن الحزازات ومن الحسيكات التي تدور في الصدور ولا ترفع وفيه من الظلم ما فيه فأما أن يقول هل لازم القول قول أو لا فيقال عند الجواب لازم القول من كلام الله تبارك وتعالى ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم إذا كان حق فهو حق لما لأن كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق ولازم قول حق فلازم الحق من كلام الله أو من كلام رسول الله حق أما اللازم من قول أحد سوى قول الله وقول رسول صلى الله عليه وسلم فله ثلاث حالات احفظها ولتكن منك دائما على ذكر الحالة الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به يعني يقول قوله فيقال له يا فلان يلزم من قولك هذا كذا وكذا يقول نعم وأنا ألتزم بهذا اللازم إذا ذكر له التسمة يكون قولا حينئذ ولا يكون لازما ولذلك قد يورد إرادة على الإجابة بهذا عن هذا السؤال هل لازم القول قول أو لا فيقال في غير كلام الله وفي غير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال قائل قولا وله لازم فقيل له يا فلان كلامك هذا يلزم منه كذا فهل تلتجمه؟ يقول نعم التزم. صار قولا جديد فصار اللازم قولا وقد التزم. الحالة الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله فيقال لا يا فلان قولك هذا يلزم منه كذا فيقول لا ولا ألتجم هذا اللاجم الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع فحكمه أن لا ينسب لقائله وهذه التي بسببها وقع كثير من الخلاف والنزاع والشقاق هذا أنك تقرأ كلامه أو تسمعه يكون له لازم فتلزم القائل بلازم خوله فتظلمه والظلم حرام وكبيرة من الكبائر لأن هذا مسكوت عنه مضى قائله لا تستطيع أن تلقاه ولا أن تستفتيه عما أراده بهذا الذي قال وما ترتب عليهم اللازم وحينئذ فعلينا أن ننسب هذا القول الذي له هذا اللازم لا ننسب هذا اللازم لمن قال هذا القول المسكوت عنه لأنه إذا ذكر له لازم القول إما أن يلتزم وإما أن يمنعه فإذا التزمه فقد صار له قول، وإذا منع فلا يلجم به فإذا كان مسكوتاً عنه يعني لم يثبته ولم ينفه لأننا لم نلقه وإنما وجدنا قوله أو كلامه في مادة مسموعة أو وجدنا ذلك في كتاب مقروء أو نخل إلينا ولا نستطيع أن نسأل هل يلتزم أو لا يلتزم فإذا كان مسكوتا عنه فإننا حينئذ ينبغي أن ننسبه لقائله هذا مهم أسأل الله أن يعلمنا وإياه وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما النوع الرابع من الأنواع الإلحاد في الأسماء أن يثبت الأسماء لله والصفات لكن يجعلها دالة على التمثيل أي دالة على بصر كبصرنا وعلم كعلمنا ومغفرة كمغفرتنا وقدرة كقدرتنا وما أشبه ذلك فهذا إلحاق لأنه ميل بها عما يجب فيها إذ الواجب إثباتها بلا تمثيل فكأن الشيخ رحمه الله يقول التمثيل نوع من أنواع الإلحاق في أسماء الله تبارك وتعالى فإذا مثل الله رب العالمين بخلقه وقال أثبت الاسم وصفه ثم مثّل، فقال الله رب العالمين هو السميع وله صفة السم ولكن سمع كسمعنا فيكون ممثلا فيكون حينئذ ملحدا في أسماء الله تبارك وتعالى إذ ميل بها عما يجب فيها والميل بها عما يجب فيها هو الالحاد فالحد في أسماء الله تبارك وتعالى لما مثل وأما النوع الخامس من أنواع الالحاد في الأسماء وأن ينقلها إلى المعبودات أو يشتق أسماء منها للمعبودات مثل أن يسمي شيئا معبودا بالإله فهذا إلحاق أو يشتق منها أسماء للمعبودات مثل اللات من الإله والعزة من العزيز ومنات من المنات فنقول هذا أيضا الحاد في أسماء الله لأن الواجب عليك أن تجعل أسماء الله خاصة بك خاصة به تبارك وتعالى ولا تتعدى وتتجاوز فتشتق للمعبودات منها أسماء تشتق للمعبودات من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنة أسماء فهذا يكون إلحاد هذه أنواع الإلحاد في أسماء الله أهل السنة والجماعة لا يلحدون في أسماء الله أبدا بأي نوع من أنواع الإلحاد في أسمائه تبارك وتعالى بل يجرونها على ما أراد الله بها سبحانه وتعالى ويثبتون لها جميع أنواع الدلالات لأنهم يرون أن ما خالف ذلك فهو إلحاد إلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى وأما الإلحاد في آيات الله تبارك وتعالى فالآيات جمع آية وهي العلامة المميزة للشيء عن غيره والله عز وجل بعث الرسل بالآيات لا بالمعجزات ولهذا كان التعبير بالآيات أحسن من التعبير بالمعجزات لماذا؟ وهذا شيء جديد علينا كما ترى. أيما أفضل أن تقول بعث الله رب العالمين محمداً صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمعجزات أو تقول نعث الله رب العالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالآيات يرى الشيخ أن التعبير بالآيات أحسن من التعبير بالمعجزات ثم أتى بالدليل على ذلك قال أما أولا فلأن الآيات هي التي يعبر بها في الكتاب والسنة فذكر الله رب العالمين الآيات ذكره الله رب العالمين الآيات والذي وقع في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو هذا اللف فأما في كتاب الله تبارك وتعالى فما لا يحصى عدا وأما في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فمثل قوله في الصحيحين صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيام ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات أي من المعجزات كما نقول فهذه الفاظ الكتاب والسنة فالأخذ بها أفضل من العدول عنه فهذا أولا وأما ثانيا فهو أن المعجزات قد تقع من ساحر ومشعوذ وما أشبه ذلك تعجز غيره والحق أن الشيخ هنا لما قال هذا لا يعترض عليه لأنك لو قلت هذا الكلام في وسط غير علمي وقلت إن الشيخ يقول إن المعجزات قد تقع من ساحر ومشعوذ وما أشبه تعجز أي المعجزات غيره والحق أن الشيخ هنا يدري على الأصل اللغوي لا على الأصل الاصطلاحي فهذه المعجزة التي تعجز الغير أن يأتي بمثلها تسمى معجزة لغة فأعجزتهم ومنهما قال عنه العلماء إعجاز القرآن أي أعجزهم أن يأتوا بمثل أقصر صورة فيه فاشتقوا هنا والتفت لهذا جيدا حتى لا تظلمه أو يظلمه أحد في حضورك إن المعجزات قد تقع من ساحر ومشعوذ يقول ما هذا لأن العرف الجاري عند طلاب العلم أن المعجزة هي الآية وأن ذلك لا يكون إلا بتوفر الشروط على حسب الاصطلاح عند العلماء في إطلاق المعجزة فتقول إنما جرى الشيخ رحمه الله تعالى على المقتضى اللغوي بدليل أنه قال تعجز غيره فإذا شعوذ مشعوذ أو سحر ساحر ثم تحدى من هناك ممن لا يفقه مثل هذا الذي أتى به تحداه أن يأتي بمثله يكون قد أعجزه فتسمى هذه معجزة لهذا الساحر ولهذا المشعوذ على الأصل اللغوي وأما أن تكون أمرا متحدا به لا يمكن أن يؤتى بمثله يسوقه الله تبارك وتعالى على يدي مدع للنبوة من أجل أن تكون قائمة مقام أنه لو كلمنا سبحانه لقال صدق عبدي فيما يبلغ عني فهذا المعنى للصلاحي لا تنطبق عليه هذه العبارة وإنما هذه العبارة عند الشيخ رحمه الله إنما تكون منطبقة على المعنى اللغوي فقط. شيء آخر أن الشيخ رحمه الله تعالى لما قال إن الله رب العالمين بعث الرسل بالآيات لا بالمعجزات كأنما قد ألغى الاصطلاحها هنا عند أهل العلم الذين قالوا بتسمية المعجزة أو الآية معجزة بتسمية الآية معجزة لماذا؟ لأنه لا مشاه حتى في الاصطلاح إذا صلح العلماء على أن الأمر الخارق للعادة الذي لا يمكن أن يأتي أحد بمثله يجريه الله رب العالمين متحدا به على يد مدع للنبوة يكون قائما مقام أن لو كلمنا ربنا لقال صدق عبدي فيما يبلغ عني هذا تعريفها مقاربا عند العلماء وهذا اصطلاح لهم ولا مشاحة في الاصطلاح فحينئذ لا نقول إن الآية أولى من المعدزة لأن إذا عدنا إلى الاصطلاح وجدنا ذلك منطبق ثم إن الشيخ رحمه الله يقول أيضا في التدليل على ما قاله وذهب إليه رحمه الله تعالى قال إن كلمة آيات هدل على المعنى المقصود من كلمة معجزات فآيات الله عز وجل هي العلامات الدالة على الله عز وجل وحينئذ تكون خاصة به ولولا أنها خاصة ما صارت آية له وآيات الله عز وجل فانقسموا قسمين آيات كونية وآيات شرعية فالآيات الكونية ما يتعلق بالخلق والتكوين مثال ذلك قوله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر وكذلك قوله تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون وكذلك قوله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وبتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون فهذه آيات آيات كونية لأنها متعلقة بالخلق والتكوين وإن شئت قل كونية قدرية وهي آية لله رب العالمين لأنه لا يستطيع الخلق أن يأتوا بمثلها ولا يستطيع الخلق أن يفعلوها فمثلا لا يستطيع أحد أن يخلق مثل الشمس والقبر ولا يستطيع أحد أن يأتي بالليل إذا جاء النهار ولا بالنهار إذا جاء الليل فهذه الآيات كونية والإلحاد فيها كيف يكون الإلحاد في الآيات الكونية القدرية أن ينسبها الملحد إلى غير الله استقلالا بمعنى أنه هو الذي أتى بها ولم يأتي بها الله رب العالمين فينسبها الملحد في آيات الله رب العالمين إلى غير الله رب العالمين استقلالا ومشاركة شارك الله رب العالمين فيها فهذا ملحد في آيات الله أو معاونة وإعانة يعني أعانه على الاتيان بهذه الآيات الكونية القدرية فهذا ملحد في آيات الله يقول مثلا هذا من الولي الفلاني أو هذا من النبي الفلاني لأمر كوني قدري من آيات الله رب العالم أو شارك في هذا النبي الفلاني أو الولي الفلاني أو أعانى الولي الفلاني أو النبي الفلاني الله تبارك وتعالى في هذه الآية كل هذا إلحاد في آيات الله في آيات الله, في آيات الله الكونية القدري قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير فنفى كل شيء يتعلق به المشركون بكون معبوداتهم لا تملك شيئا في السماوات والأرض استقلالا أو مشاركة أو إعانة لله عز وجل ثم جاء الرابع ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فلما كان المشركون قد يقولون نعم هذه الأصنام لا تملك ولا تشارك ولم تعاون لكنها شفعاء قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فقطع كل سذب يتعلق به المشركون آيات الله تبارك وتعالى كونية قدرية ودينية شرعية فأما الآيات الكونية القدارية فما يتعلق بالخلق والتكوين. فإذا كانت مرأة لا تنجب، ثم أراد الله رب العالمين أن يخلق في أحشاءها جنينا، وكانت قبل وكان زوجها يذهبان إلى ذلك الصنم. الذي يعبد من دون الله رب العالمين بطنبدا فقرب القرابين وتمسحها بالأركان تماما كما قال الأخطل النصراني لمرأته قديما وكانت حاملا متما تنتظر بين ساعة وأخذها حادثا سعيدا فقال لها وقد مضى في طريق ومر القص على حماره فقال لها أدركيه يمرأ وتمسحي به طمعا في نوالي بركته والمرأة كانت حاملا مكما فمضت على حسب قدرتها كأنما تزحف زحفا فأدركت ذيل حماره ثم عاد. فقال ما صنعتي قال ما صنعتي قالت أدركت ذيل حماره فتمسحت به قال لا بأس أمرأة هو وذيل حماره سواء فذهب الرجل وأمرأت لا ينجبان إلى ذلك الصنم المعبود فذبح القرابين وتمسح بالاركان وطاف وطلب ودع الرجل وأمنت المرأة وسالت الدموع حارة وسكبت هنالك على المذبح العبرات بعد تمسح بالأركان والطواف بالصنى فقدر الله رب العالمين بعد ذلك خلق، يقول هذا أعطانا إياه ذلك الولي ولذلك سنسميه البدوي هكذا فهذا كما ترى الحاد في آية من آيات الله الخلق لا يقدر عليه إلا الله وهذا يلحد في آية من آيات الله رب العالم القسم الثاني من الآيات الآيات الشرعية وهي ما جاءت به الرسل من الوحي كالقرآن العظيم وهو آية لقوله تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صلى الله عليه وسلم ولقوله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أو لم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يطلع عليهم، فجعله آيات. ويكون للحاد في الآيات إما بتذبيبها أو تحريفها أو مخالفتها. فتذبيبها أن يقول ليست من عند الله، فيكذب بها أصلا. الآيات الشرعية يكذب بها أو يكذب بما جاء فيها من الخبر مع تصديقه بالأصل. فيقول مثلا. قصة أصحاب الكافي ليست صحيحة وقصة أصحاب الفيل ليست صحيحة والله لم يرسل عليهم طيرا أبابي وأما التحريف فهو تغيير لفظها أو صرف معناها عما أراد الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم مثل أن يقول استوى على العرش أي استولى أو ينزل ربنا إلى السماء الدنيا أي ينزل أمره وأما مخالفتها فبترك الأوامر أو فعل النواهي فالإلحاد في الآيات بالتكذيب كأن يكذب بقصة أصحاب الكهف مثلا أو بقصة أصحاب الفيل ويقول ليست صحيحة والله لم يرسل عليهم طيرا أبابيل فهذا تكذيب للآيات أو بالتحريف بتغيير لفظ أو صرف المعنى عما أراد الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم أو بمخالفة الآيات فهذا إلحاد وهذا خطير رحمه الله تعالى دلنا هنا على أمر خطير وهو أن الإنسان إذا لم يلتزم أوامر الله ولم يدتنب نواهي الله فهو ملحد في آيات الله الشرعي فهذا نوع من أنواع الإلحاد في الآيات آيات الله الشرعي وهو أن تخالف آيات الله تبارك وتعالى الشرعي فتترك الأوامر وتفعل النواهي هذا إلحاد في آيات الله تبارك وتعالى الشرعي إلحاد في الآيات وكم من ملحد في آيات الله تبارك وتعالى وهو لا يدري قال تعالى في المسجد الحرام ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم من يرد فيه بإلحاد بظلم فهذا إلحاد لأنه خالف أمر الله تبارك وتعالى بعدم الظلم وعدم توده الإرادة للظلم فمن أراد فيه ظلما فقد أتى فيه إلحادا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذخه من عذاب أليم فكل المعاصي إلحاد في الآيات الشرعية هذا مهم دلنا عليه الشارح رحمه الله تعالى والعبد قد يكون ملحدا في آيات الله رب العالمين وهو يظن بنفسه التوحيد لأنه خرج عما يجب لله تبارك وتعالى في آياته الشرعيه، إذ الواجب علينا أن نمثل الأوامر وأن نجتنب النواهي فإن لم نقم بذلك فهذا الحال وقد توعد الله تبارك وتعالى الملحدين في أسمائه والملحدين في آياته بأشد الوعي فقال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون هذا تهديد ووعيد من أشد ما يكون التهديد ومن أشد ما يكون الوعيد فتوعد الله رب العالمين الذين يلحدون في أسمائه الحسنى وقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يفقهون علينا فمَن يَلْخَفُ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ هذا إنشاء كما ترى لأنه أمر اعْمَلُوا مَا شِئْتُ وَالْغَرَضُ الْبَلَاغِيُّ مِنْهُ التَّهْبِين يعني اعْمَلُوا مَا شِئْتُ يحتج بها محتج على الله تبارك وتعالى وقد عمل ما عمل من المعاصي وقارف ما قارف من الزلات والآتام ثم ياتي يوم القيامة يقول معي حجة يا رب العالم ما هي يقول أن قل جل جلالك في محكم كتابك وفي محكم آياتك اعملوا ما شيء وأما أنا يقول أما أنا فألتزم الأمر والأمرها ها هنا للوجوب إلا أن تصرف عنه قرينة فحينئذ يصرف عن الوجوه يحتد ولكن لا يفهم كلام الله إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا سواء ألحدوا في آيات الله الكونية أم ألحدوا في آيات الله الشرعي بالتكذيب والتحريف والمخالف أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بسيط فهذا كما ترى تهديد ووعيد من رب العالمين سبحانه للذين يلحدون في آيات الله تبارك وتعالى وللذين يلحدون في أسمائه جل وعلا ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يكيفون يعني أهل السنة والجماع ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلق لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفوله ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى سبحان ثم شرع الشارح رحمه الله تعالى في شرح هذا الكلام من العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم شيخ الإسلام وأن يرحم الشيخ الشارح وأن يرحمنا أجمعين وأن يقيمنا على التوحيد وأن يرحم منا من مات على التوحيد إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم